منو انت منو انت الخير كله وياك جبت اني فدوة واحد يحبك راحملك وداني ربي يا هلا بمرسال ربي ونفتح لك باب قلبي شهر من ودخلت بينه لا لو عرفت شهر من فات ودخلت بينه لا لو عرفت اقضي بالافراح وقت حلو لما توقعت